بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب الأزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من هول الربِي وذِكرَ المُؤمنِ استبعُ ما أُنزل إليكم من رَبِّكم ولا تَتبعُ من دونِهِ أولياءٌ قَلِيلٌ لما تذكَرَ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءوا لِي نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُسْلِمُوا إِلَيْهِ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تَلَانًا قَصَصًا عَلَيْكُمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من قال ما منعك ألا تسدد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طير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 قال إنك من المضارِد قال فبما أغويني لا أقُعدن له صِراطَكِ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مفجرين 114. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين 115. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئ وما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين وسو اسلان هما الشيطان ليبدي لهما ما وراء عنهما من ثوائهما وقال ما نغاكما رب ربك ما عن هذه الشجرة، وقال ما نجاك ما ربك ما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين.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 يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسهُ مَا لِيُرِيهُ مَا سُوءَتِهِمْ إِنَّهُ يَرَى كُمْهُ وَوَقْبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ إِنَّهُ جَعَلَ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 لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون كل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد يَدْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُدُّونَ فَرِيقًا غَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمْ ضَلَالًا إِنَّهُمْ اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسر تجدي وقولوا الشرظ ولا تسرفوا إن لا يحب المسرفين كل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم رب بي ألف واحش ما ظهر من ذا وما بلطن والافم والبغي بغير الحق والافم والبغي بغير الحق وأنتُ شرِكُ بالله ما لم ينزل لِبِهِ سُلْطَانٌ وَأَنْتَ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تقدموا يا بني آدم إما يأثي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يح. زند والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم في جارد فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ ذب بأياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوهم فأنهم قالوا أينما كنت أنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال إذ في فيه أمة قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا وداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت أخراهم لأولاهم ربنا بنات أولئك أضلوا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولا كلا تعلم وقالت لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفكروا تحو لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة تحتا يلج الجمل في سم الخياق وكذا ذلك المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكيف نفسهم فَإِلَّا وَالسَّاعَةَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْيَى جِمُو الْأَنْعَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَا ذَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَا ذَا كُنَّا لِنَهْتَتِيَ لَوْلَا أَنْهَدَنَا اللَّهُ فقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحابا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 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وناداء الصحاب عَامُ الْعَارِفِينَ رِجَالًا يَخْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَاءُ نَعَنْكُمْ جَنُبُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَأَذَا أُولَئِكَ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 أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا وَاذِئِبُوا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَيَوْمَنَا نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ جَزَاءُ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بكتاب فصلناه على عيم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرجو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 ان غَيَطْلُبُهُ حَفِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اُذْكُرُوا رَبَّ لكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ عِندَ إِذَا أَقَلَّ سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تبك كروج والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكون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 كَمْ لِنُذِرُكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَا الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوما عميم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون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 وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعلم بُدُؤَ أَبَا أُنَا فَأَسْتَنَابِمَا تَعْدُونَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُم رِجْسٌ وَعْبٌ A tu jadilunni fi asmaa in syaitumuha antum wa azaukum ma nazzal Allah bhiha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 وإلى ثمود أخاهم صالح قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِن إلَاهِ الْغَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَتُم مِنْ الرَّبِّ بكم هذه ناقة الله لكم آية فذرعت قل في أرض الله فذرعت قل في أرض الله وَلَا تَمْسُ سُوَّاهَا بِسُوءٍ فَيَأْكُذَكُمْ مَعْذَابٌ أَلِيمٌ وَالْقَوْءُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً من بَعْدِ عَادِ وَظَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تخذون من سبل قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allahلَمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضَعِفُوا لمن آمن منهم أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُسَلُّ مِنْ رَبِّهِ فَارُوْ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 قالت واتعن عن امر ربيهم وقال يا صالح تنا بما تعيدون ان كنتم من المرسلين فاخذت هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحب 124. ونوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 125. إنكم لتأتون تون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا عليكم إنهم أناس يتطرؤون فأنجناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وأنصرنا عليهم مطرًا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت بكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم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 تَرَاكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّن يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّ يَا شُعِيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ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 إن بيد إلا أخذنا أهل ذهب سائ وضّر إلى علهم يضّرعون ثم فدّلنا مكانه سيئة الحسنة حتى عفوا وقاروا قد مسأذا أنظر الله والسر الله فأخذناهم بعده.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 فَتَحْنَا عَلَيْهِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ مِنَّا أَن يُنْقَرَ الْقُرَى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 أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ من بَعْضُ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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن ذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسي في المدائن حاشرين توك بكل ساحر عظيم، وجاء سحّرت في الرعونة قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبي.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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أحيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وَالْقِيَاسَ سَحَرَ تُسَاجِدِ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ انَّ هَذَا الذَّمَمَ كُنتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَتُنقَطَعَنَّ أَيْدِيُكُمْ وَأُوذُنَ لَكُمْ مِنْ خِلافٍ سم ما لا أصلبناكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقبول وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات رب جاءتنا ربنا أسرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أذروا موسى وقومه ليؤفن ونسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه السلام التعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الآخرين حسنوا قالوا لنا جاهزي وإن صبغهم سيئات يطيعوا بموسى ومن معه ألا إنما طائفهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليه مقرد والقوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولن ما وقع عليك من الرجس قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك أدع لنا ربك بما عهد عندك لئنك دَعْنَا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُسْلِمَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 إسرائيل بما صبوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون وجازنا ببني إسرائيل البحر.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 قال أَعْلَى اللَّهِ أَفِغِكُمْ إِلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جَئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَدِّرُونَ يسلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأت منا جاب عشرين فتم بيقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه جاروا نخل فني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسد إِذِ الْي وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَاءَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ فَإِذْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَم بِسِيِّرِ سَالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّكِيرِ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ من كل شيء ما وعذته وتفصيل لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوتي وأمر قومك يأخذو بأحسنك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 وَإِن يَرَوْا فَلَا آيَةَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلًا غَيًّا اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا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 نهم قد ظلوا قالوا لئلا يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئلا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأ أخيه يجربوا إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي لا أولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.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 جاء اتثم تابوا من بعدك وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدك لغفور رحيم ولما سكتتم سالغضب أخذ الألواح وفي نسختها دو ورحمة وفي نسختها دو ورحمة للذينهم لربهم يرهون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الوجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتح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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول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 قد علم كل الناس ما شربه وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن و الس والكل من طيبة ما رزقناكم.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 وَإِذْ خُلُوا الْبَابَ سَجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُفْسِدِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحدون في السبت إذ تأتيهم حيتالهم يوم سبتهم شروعا إذ تأتيهم سيجِم حِيتانُهم يومَ سَبَتَ جِمْشُ الرَّعُ وَيَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن جِيئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعض خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمنون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 خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوتي، وذكر ما فيه لعلكم تتقون، وإذا خذ رب ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنست بربكم قالوا بلى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 ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفْتِئِلُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتا فسلخ من ذا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوب ولو شئنا لرفعناه بجا ولكنه أخ.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 فقفص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلني قوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلي فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفر فقوا نبيها، لهم قلوب لا يفقوا نبيها، ولهم أعين لا يبصروا نبيها، ولهم آذان لا يسمعوا نبيها. أولئك كالأنعام بل أضل أضد أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيه أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إنك إديمتي أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِن جنه إنه وإذ ذا نذير مبين أَوَلَمْ يَنظُرُ فِي مَلَفٍ تِسْلِيمًا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 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طضيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رب في لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلك في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعده تسألونك كأنك حفيد عنها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 واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دَعْ وَمَا كَرَبَهُ مَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّالصَالِحَ جَعَلْنَاهُ سُرُرًا فَإِذَا هُم فِيهِ هما فتعالوا الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يس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 صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثانكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فلي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 وُرُنْ إِلَيْكَ وَاغْمُ لا يُبْصِرُونَ أُذِلَّ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 دونهم في الغيث ما لا يقصرون وإذا لم تأتِ بأيَّةٍ قالوا لو لجتَ فَيَتَعْقُل إنما أستبع ما يُوحى إليه من رَّبِّهِ